وانت طالع سد الباب ما يهم غياب الجذع ما راح انقص مني تروح الاسد ما تم الدياب شنت تحسب غير يحصل انت غلطان لي وظنخا present janay to love ta la la la la la la la la rasman ma ana Oh, na na قلت لعندي وفهم عاد كلام الملك ما ينعاد ميفيدي تعاني تنشويك غيران أسس <تصفيق> كل شي منك ما محطى كل الأحوال أبقى هذا حبك اخدا جدا كافة تسوي إزعاج. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah amma amma amma amma amma amma amma amma amma amma amma amma amma amma